هل انت تصلي ام تقيم الصلاه في فرق في فرق فرق بين من يصلي ومن يقيم الصلاه الله تعالى في القران لا يقول يا ايها الذين امنوا صلوا لا لا ما في ايه كده ولا يقول والذين يصلون ويؤتون الزكاه ما في ايه كده يقول يا ايها الذين امنوا ايش اقيموا الصلاه ويقيمون الصلاه واقاموا الصلاه اذا مساله اقامه ليست المساله تقيمها كما تريد بل كما يريد الله الآن اعطيكم مثالا نفرض يا شباب انه دخل علينا وقت الحج وعندنا واحد وصل عمره الى 50 سنه وعنده مال كثير وقوه في بدنه ولا حج قلنا له يا فلان انت لماذا لا تحج قال يا اخي متى الحج قلنا الحج في شهر ذي الحجه اذا جاء ذو الحجه تذهب وتحج قال يا اخي لكن ذو الحجه ما ادري لكن زحمه شوي قلنا كيف يعني زحمه قال لي يا أخي يأتيك ناس كده كبار ناس صغار يتزاحم على الحجر ويطلع عرق صراحة يعني ما أدلي كيف يعني قلنا كيف يعني ما بتحج قال إلا باحج باحج قلنا متى بتحج قال خلني أراجع جدولي وجيك يطلع الجدول ويبدأ يقلب فيه شوي جدول مرتب قال أنا عندي إجازة في شهر رمضان الجاي أسبوع أباحج سر والله رمضان وحج ما شاء الله نور علنا وصدق ولما جاء رمضان يروح فعلا يلبس الاحرام يوصل مكه ويطوف عرفه بيت مزدلفه يرمي الجمرات وطوف طواف الوداع يذبح الهدي ولبيك اللهم لبيك ويرجع انا حجيت يقبل حجه يا جماعه في رمضان ولا لا اجيبه يقبل ولا لا ما اسمع يقبل ولا لا لأنه فعله في غير وقته صح؟ قلنا هل تعالى كيف تحف في رمضان؟ مادام ما فعلت العبادة في وقتها لا تقبل منه إذن اتفقنا الذي يفعل الحج في غير وقته لا يقبل منه اتفقنا؟ قلوا اتفقنا طيب ما رأيكم في اللي يؤذن عليه الفجر الساعة؟ أربع ولا يصلي إلى الساعة السبع بعد ما تطلع الشمس بساعة تطلع صلاة والثلاثة لسه كتو قبل قليل هالمسكين اللي حج في رمضان سويته على قضيه لا يقبل حجه انه ليس كويس يوم جينا عنه جينا جينا عند الصلاح تغيرت العلوم تدرون يا جماعه ايش عقوبه الذي يتعمد الافراغ الصلاه على وقتها النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه اتاني اتيان فابتعداني فانطلقت معهما قال فاتينا على رجل مضطجع ما معنى مضطجع يعني هو رجل واقع على الأرض قال وإذا آخر قائم فوق رأسه في صخرة واحد على الأرض واقع والثاني ماسك صخرة وقائم على ظهره وإذا هو يثلغ رأسه في الصخرة فينثلغ رأسه يعني فلقتين عذاب ويتدحرج الحجر يذهب هذا الضالب يأتي بالحجر فإذا عاد فإذا رأس المضلوب عاد كما كان يعطي مرة ثانية بالصخرة ويتدحرج الحجر يذهب ياتي فإذا رأسه عاد كما كان التئم يعطي ضربه بالصخره او النبي عليه الصلاه والسلام فزع قال يا جبريل ما هذا قال انطلق انطلق خبرك بعدين يعني انطلق ثم في اخر الحديث قال له جبريل واما هذا الذي رايته يثلد راسه بالصخره فهو الذي كان يؤتى القران فيرفضه يقول ما ابغى القران ما اريد اقرا ما اريد طبق ما فيه وينا عن الصلاه المكتوبه ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس ينام عن الظهر ينام عن العصر حتى تغيب الشمس هذا الذي ينام عن الصلاه المكتوبه لاحظ ما كان هذا الذي يعق والديه هذا الذي لا يصلي هذا الذي يسرق لا هذا الذي ينام عن الصلاه المكتوبه بعد نلاحظ لماذا الذي يضرب الراس لماذا لا تضرب القدمان او البطن لذات النوم في الراس جدت انك اذا جيت توقظ الشاق او الفتاق او اي انسان وهو نائم يقول يا اخي ما اقدر اصحى ما استطيع استيقظ لماذا يا اخي راسي ثقيل الراس ثقيل يعذب مثل هذا العذاب لذلك هذا العذاب ليس عذابه في النار هذا عذابه فتره البرزخ ما بين موته لقيام الساعه قال الله ولا عذاب الاخره ايش اشد وابقى عذاب الذي ينتظره في الاخره اشد عليه قوه وابقى عليه زمنا قدمت لكم هذه الماده من فريق جوال الخير